بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا الشمس كورت اذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت واذا الليل كلمه واذا الجبال سيرت وإذا الجبال وإذا النُّشَاءُ انطَلَقَتْ وَإِذَا النُّشَاءُ انطَلَقَتْ وَإِذَا الْوحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْوحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وإذا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, وإذا الصحف نشرت وإذا مَا كُشِفَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُذْلِفَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُلْفِتَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ عَلِمَتْ نفس ما تَلاَ أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ تَلاَ أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْخُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ عس وَاللَّيْلِ إِذَا عس عس وَالسُّورِ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذي العرش مكين مطيع ثم امين مطيع ثم امين وما صاحبكم بمجنون وما القافيركم بنينون ولقد راه في الافق المبين ولقد راه وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ فَأَيْنَ تذهبون قر للعالمين انه الا قر للعالمين لمن شاء منكم ان يستقيم لمن شاء يستقيم وَما تَش أُونَ إِلا أي يش أَملهُ رَبّ العالمين